إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم محاضرة الأسبوع فإن نشوة لكل مسلم أن يتقي الشر.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 وعمل صالحا وقال انني من المسلمين فهل يبشر الذي رزق الفقه بالدين ان الله اراد به خيرا محاضره الاسبوع محاضره الاسبوع من اعداد وتنفيذ احمد بن سليمان الرسي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المتجدد محاضرة الأسبوع. أسرنا في هذه الحلقة أن نقدم لكم محاضرة بعنوان أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضهن في القرآن والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنجري عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود بالرياض. والتي يقيمت في جامع الصانع بحي سويدي غرب الرياض والتي نظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بسلطانه استهل الشيخ محاضرته بعد حمد الله والثناء عليه بوقفة مع أسماء وأوصاف القرآن الكريم فيقول فضيلته فإن هذا القرآن العظيم شفاء وهدى ورحمة وفرقان وفصل ومبارك وقيم جعله الله تبارك وتعالى رحمة لمن اراد به الخير وقد سماه الله عز وجل بهذه الاسماء وغيرها في مواضع كثيرة من كتابه فسماه بالمبارك والهدى والبرهان والنور والشفاء والرحمة والفرقان والفصل والقيم والبصائر والبيان والحق فمن لم يكن القرآن له كذلك؟ لم يكن له شفاء ولا هدى ولا فرقان ولم يكن عليه مباركا ولم يكن قيما ومبصرا له وموضحا له طريق الصواب من طريق الضلال فما ذاك الا لسوء فيه هو واما كتاب الله عز وجل فانه على هذا الوصف الذي ذكر الله تبارك وتعالى فان هذا القران بهذه الاوصاف التي سمعت بهذه الأسماء التي سمعت لمن وفق وهدي ولكن هذا القران في المقابل بين الله عز وجل انه حسره على الكافرين ولما ذكر سبحانه انه للذين امنوا هدى وشفاء قال والذين لا يؤمنون في اذانهم وقروا وهو عليهم عمى نسال الله العافيه والسلامه وهذا مفرق عظيم جدا بين من يقرا القران وهو حجه له وبين من يقرا القران وهو حجه عليه امر اخر عدم تدبر القران سبب ضلال عظيم جدا في القديم وفي الحديث قال الله عز وجل افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها قال سبحانه كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب وبين سبحانه عظم اثره فقال لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وقال سبحانه ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كل به الموتى يعني لكان هذا القران لو ان في الكتب الماضيه كتاب تسير به الجبال عن اماكنها او تقطع به الارض او يكلم به الموتى لكان هذا القران العظيم هو المتصف بذلك دون غيره امر ثالث هجران القران العظيم هو بلاء مستحكم عند كثير من الناس وذكر الله شكايه نبيه صلى الله عليه وسلم منه فقال سبحانه وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا وهجر القران عياذا بالله على احوال منها ترك تلاوته وهو كثير في الناس لا يقرؤون الا ان فرغوا وكان القران ليس شغلا في ذاته وانما امر حسب الفراغ وهذا انما يفعله الانسان عياذا بالله مع ما لا يهتم به من الامور اما ما يهتم به من الامور فهو جزء من وقته لا يقبل ان يفوته ومن انواع هجران القران ترك تدبره فصار بعض من يقرا لا همه له الا في مجرد القراءه فحسب دون تدبر ودون عمل قال الله عز وجل ناعيا على من كانوا بهذه الحال قبلنا ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني يعني الا مجرد القراءه ما عاقبة ذلك؟ عاقبة ذلك أن وصل المسلمون إلى هذه الأحوال العظيمة من الفرقة وتعدد المذاهب وكثرة التناحر مع وجود مع وجود هذا النور العظيم بينهم. لأن من لم يتدبر القرآن فضلاً عن من لم يقراه ولم يهتم به، فإنه كما تقدم لا ولا يشفى به ولا يشفاه ولا يكون نورا ومباركا وفرقانا في حقه هذه مقدمه اقتضتها طبيعه الكلام عن هذا الموضوع العظيم وهو امهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وارضاهن في القران بعد هذه المقدمه ندخل الى الموضوع نفسه وهو امهات المؤمنين سنقسمه ان شاء الله تعالى على النحو الاتي اولا من اين جاء هذا الاسم امهات المؤمنين جاء هذا الاسم من كتاب الله قال الله عز وجل النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم فرسول الله صلى الله عليه وسلم لكمال شفقته وعظم نصحه لامته قد جعله الله عز وجل اولى بهم من انفسهم وهو كالاب لهم عليه الصلاه والسلام ولذا صارت زوجاته كالامهات للمؤمنين وصف عظيم كيف يكن امهات لمن لم يلدنه ولم يرضعنه كيف يكن امهات لمن هم أكبر سنا منهن الجواب واضح هذه الأمومة ليست دنيويه حتى تكون مربوطه بالولاده والرضاعه بل هي امومه دينيه تكون في مقام التحر... الاحترام والتوقير والاكرام والاجلال لهن وتحريم الزواج بهن ولذا اجمع العلماء على ان تحريم امهات المؤمنين لا ينتشر الى بناتهن واخواتهن فلمن كان معاصرا لهن ان يتزوج أخت إحداهن أو بنتها لأن هذه الأمومة لا تعني انتشار الحرمة بحيث, بحيث تكون أخواتهن بمثابة الخالات أو بناتهن بمثابة الأخوات إذن هذه الأمومة أمومة دينية شأنها عظيم وقدرها كبير منصوص عليها في كتاب الله عز وجل فهذه الأمومة هي لكل ذي قلب حي بمثابة التوضيح الجلي لقدر أمهات المؤمنين عليهن رضوان الله أمهات لكل العرب والعجم من المسلمين إلى قيام الساعة بهذه الرابطة العظيمة التي هي أشرف الروابط وهي رابطة الدين نقول هذه الرابطة هل من رابطه للأمومة أعجب منها؟ رابطه بمن لم تلدك ولم ترضعك ولم يجمعك بها الا امومه الدين التي جعلت زوجها صلى الله عليه وسلم اولى بك من نفسك وهو كالابي لك كل هذا اين هو يا عباد الله في القران النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم فيا عجبا كيف يخفى مقامهن وكيف يعشى العبد عن قدرهن عليهن رضوان الله سنذكر بإذن الله عز وجل جملة من الآيات المتعلقة بهن في محكم القرآن وهي آيات كثيرة للغاية نتبين من خلالها قدر أمهات المؤمنين في القرآن الذي إذا تدبره العبد شفي به وهدي، فلإن قام نزاع كثير وطويل وألفت مؤلفات كثيرة، فإن في كتاب الله تبارك وتعالى البيان والوضوح لمن تدبر ولمن قرأ كتاب الله مستهدياً يريد منه الهدايه والشفاء ويريد أن يجد فيه الفصل والفرقان، أما من أتى إلى كتاب الله مشبعًا باعتقادات سابقه هو قررها فإنه مهما قرأ القرآن لا ينتفع أو أن يقرأ القرآن قراءة من لا يتدبر فإنه في هذه الحالة لا ينتفع ولا يستفيد ولهذا لا بد من التدبر وأن يقرأ القرآن ليستهدى به حتى يدل العبد على الطريق القويم لا أن يأتي العبد ليقرأه حتى يوقع القرآن على مراده ومشتهه من اول ما يذكر في شان امهات المؤمنين ايه التخيير ايه التخيير هذه يقول فيها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم موجها له هو الخطاب بالامر الذي سيترتب عليه حكم لا بد فيه من احد امرين اثنين لا ثالث لهما والخطاب مامور به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند ربه تبارك وتعالى الذي وجه اليه الخطاب ليقرر صلوات الله وسلامه عليه بعد التخيير الامر بشان امهات المؤمنين يقول الله عز وجل يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْ كُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا هذه الآية إذا تأملها المؤمن وتدبرها وجد فيها مجموعة من المواضع التي هي منه التي هو بحاجة إلى أن يقف معها وقفات تدبر وتأمل الأمر الأول المتعلق بهذه الآية أن الخطاب كما قلنا موجه للنبي عليه الصلاة والسلام ليخير زوجاته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بين أحد أمرين أن يخترنا الدنيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يخترنا الله ورسوله فإذا اخترنا الله ورسوله فعليهن أن يعلمنا أن هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ليس جماع دنيا وانما له مهمه عظيمه اشرف واكبر من الدنيا باسرها فقد يفوتهن زينه كثيره من الدنيا ويفوتهن من متاعها شيء عظيم كثير لان همه هذا الزوج الجليل الكريم صلى الله عليه وسلم ليست مربوطه بالدنيا فعليهن ان يختارن. ولما خيرهن عليه الصلاة والسلام اخترنه جميعا ولا والله لا يخير احد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الدنيا فيختار الدنيا إلا وهو غير عاقل من يختار على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا فاخترنه رضي الله تعالى عنهن ولهذا انتهى أمر طلب زينة الدنيا وطلب متعها لانهن قد قررنا ان نعيشن معه عليه الصلاه والسلام على الحال التي هو عليها مهما كان من شرف العيش ومن شده الحال وتحملنا ذلك رضي الله تعالى عنهن وارضاهن حتى ان النبي عليه الصلاه والسلام يمر به الشهران لا يوقد في بيته نار يعني ليس هناك طعام ينضج اصلا إنما عندهم التمر والماء وهذه حالة صعبة جدا لا يسهلها ويهونها إلا أن الزوج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهون أمر الجوع وأمر شرف العيش في بقية الآية بين لهن الله عز وجل الخيار الثاني وان كنتم تريدون الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات من كنا اجرا عظيما فوعدهن عز وجل بال العظيم ومن اعظم اجورهن عليهن رضوان الله انهن انهن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاخره لانهن حين اخترنه عليه الصلاه والسلام واخترنا العيشه معه صلى الله عليه وسلم على زخارف الدنيا وزينتها ترتب على ذلك حكمان عظيمان كبيران جدا الامر الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توفي فليس لهن ان يتزوجن احدا بعده الامر الثاني وهو مرتب على الامر الاول انهن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاخره لانهن حين اخترن الاخره على الدنيا وترتب على ذلك تلك المعيشه التي تحملناها رضوان الله عليهن وترتب على ذلك الا يتزوجنا وقد مات صلى الله عليه وسلم عن بعضهن كعائشه وهي شابه عمرها ثمانية عشرة سنه وبقيت بقيه حياتها طمعا فيما عنده عز وجل في أن تكون زوجه له صلى الله عليه وسلم وهذا موعود الله عز وجل وإن كنّا تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد لي محسنات من كن أجرًا عظيمة ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى بني آدم في الجنة درجة وهن زوجاته والزوجة تكون مع زوجها فلهن هذه المنزلة العظيمة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن ترتب على هذا امر يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم مكافاه لهن رضي الله عنهن وهو الا يتزوج عليهن صلى الله عليه وسلم قال تعالى لا يحل لك النساء من بعده ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك بعد ان اخترنا الله ورسوله والدار الاخره حكم رب العالمين ب يتزوج على هؤلاء الخيرات وهذا منصوص القران لا يحل لك النساء حرم الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ان يتزوج النساء من بعدهن اكراما لهن على هذا الموقف الجليل الكريم لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك يعني كالسراري والجواري فهؤلاء أمرهن أيسر أما أن تتزوج امرأة لتكون اما للمؤمنين فهذا قد انقطع واقتصر صلى الله عليه وسلم على أولئك النسوة الخيرات رضي الله تعالى عنهن ولهذا أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية أن فيها إفادة ألا يطلقهن النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه لا يتزوج عليهن من قوله ولا ان تبدل بهن من ازواج وان كان بعض المفسرين كابن كثير يقول ان ذلك لا يلزم منه منع طلاقهن المؤكد انه عليه الصلاه والسلام نهي عن ان يتزوج عليهن هذه الايه مربوطه بايه, مربوطة بآية التخيير لانهن حين اخترنا الله ورسوله نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يتزوج على هؤلاء الخيرات الطاهرات التي اخترنا الله ورسوله من الآيات التي تناولت أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن الآيات التي في سورة الأحزاب بعد وهي جملة آيات أولها آية التخيير ومن ضمنها قوله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا هذه الآية العظيمة أتت في سورة الأحزاب في سياق الآيات المتحدثة عن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فما قبلها من الآيات في نساء النبي صلى الله عليه وسلم بدءا من قوله تعالى يا أيها النبي قل لازواجك وقوله تبارك وتعالى يا نساء النبي في أكثر من آية ثم بعد ذلك ختم بقوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وبعد ذلك أعقبها بقوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة فهذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت قطعا تدخل فيها نساء النبي صلى الله عليه وسلم لأن الآيات وهذا لما تكلمنا عن أمر التدبر لكتاب الله الآيات قبل هذا الموطن والآية التي بعدها كلها في شأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء النبي والآية, والآية التي بعد هذه واذكرن بنون النسوة موجها الكلام لهن فلا شك أنهن يدخلن في هذه الآية هل الزوجة تدخل في آل البيت؟ هل زوجة الرجل تدخل في آل بيته؟ لا شك في هذا ولا ريب والدليل من القرآن لما بشرت الملائكة إبراهيم وزوجه سارة بإسحاق نبي الله عليه الصلاة والسلام عليهم جميعا صلاة الله وسلامه عجبت من هذا سارة قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب فأجابتها الملائكة قالوا أتعجبين من أمر الله؟ رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت ليس هناك الا ابراهيم وساره وجهوا الخطاب لهما رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت فابراهيم داخل قطعا وأبناؤه لم ياتوا من, من ساره لم ياتوا بعد فلا شك أن الآية تشمل الزوجة وتشمل الأبناء قطعاً فيما بعد مثل مثل مثل وغيره مثل إسحاق وغيره لكن المقصود أن الزوجة تدخل في آل البيت بنص القرآن ولهذا قال الله عز وجل عن إبراهيم لما أتته الملائكة فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين راغ إلى امرأته وأتى بالعجل السمين ليضيف هؤلاء النفر الذين هم ضيوف عنده عليه صلاة الله وسلامه. إذن كيف تخرج الآيات؟ كيف تخرج الزوجات؟ من الآل والآيات كلها من أولها إلى أن ختمت متعلقة بالزوجات. هذا لما قلنا يا إخوة إنه لا بد من تدبر الآيات القرآنية. فالذي يخرج أمهات المؤمنين. من كونهن من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسلخ الآية هذه التي في الوسط إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت يسلخها من بين من السياق ويجعلها غير مربوطة بما قبلها وما بعدها ثم قول من يقول منهم ان زو إن الزوجة لا تدخل في آل البيت غير صحيح لأن الزوجة كما ذكرنا في الآيتين في شأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وزوجه داخلة ولا ريب في آل البيت من الآيات التي ذكرت أمهات المؤمنين قول الله تبارك وتعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر اعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن ايه عظيمه ذكر المفسرون ان المراد بقوله تبارك وتعالى ترجي من تشاء منهن اي من ازواجك لا حرج عليك ان تترك القسم لهن فتقدم من شئت وتؤخر من شئت ولهذا اختار بعض اهل العلم ان القسم بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم غير واجب لان الله تبارك وتعالى قد جعل الامر اليه ومن اهل العلم من قال ان الايه نزلت في الواهبات أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم واختار بعض المفسرين أن الآية تشمل الجميع الواهبات والزوجات يتأمل المؤمن هذه الآية يتأمل هذه الآية العظيمة ويتدبرها شرع الله هذا التشريع لرسوله صلى الله عليه وسلم بحيث لا يكون ملزما عليه الصلاه والسلام بأمر القسم لماذا؟ لهذه الأمور الثلاثة التي ذكرت في الآية ذلك ادنى ان تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن لأنهن رضي الله عنهن إذا علمنا أن القسم من جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم غير واجب عليه فإنهن لا يحزن ويرضين بحكم الله تبارك وتعالى فشرع الله هذا التشريع ومن ضمن فوائده العظيمه هذه الامور المتعلقه بامهات المؤمنين ذلك ادنى ان تقر اعينهن فشرع لتقر اعينهن وشرع عدم القسم حتى لا يصبن بحزن وشرع عدم القسم حتى يرضين بما اتاهن صلى الله عليه وسلم ثم اكد بقوله كلهن حتى لا تبقى واحده منهن غير راضية فالله أكبر أمهات المؤمنين بهذه العناية العظيمة من كتاب الله عز وجل يشرع الله هذا التشريع ثم يبين أن من حكمة هذا التشريع بالنسبة لأمهات المؤمنين أن تقر أعينهن وقرة العين يكون معها السعادة ولألا يُصبن بأدنى حزن ولاجل ان يرضين جميعا ويرضين بما اتيتهن كلهن فهذه الايه العظيمه اذا تدبرها المؤمن وقراها قراءه من لا يريد ختم السوره ليس المقصود ان تبدا بالسوره وتنتهي بها جاء انه عليه الصلاه والسلام ردد ايه واحده ليله كامله ان تعذبهم فانهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم يتدبرها صلى الله عليه وسلم وينظر فيها وفي معانيها العظيمة فليست العبرة أن تنتهي من السورة ويكون هم الواحد أن يفرغ وينتهي من ختمته ليس المقصود هذا القراءة والتلاوة مطلوبة ولكن المقصود العظيم كما في أول الكلام أن يتدبر هذا القرآن وإذا تدبر المؤمن هذه الآيات العظيمة المتعلقه بامهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وارضاهن علم عظم قدرهن عند الله تعالى اذ يشرع تعالى تشريعا يكون فيه طلب قره اعينهن ورضاهن وعدم حزنهن رضي الله تعالى عنهن وارضاهن في الايه لفته مهمه جدا وهي الدلاله على انهن مسلمات لامر الله عز وجل لأن الله عز وجل شهد لهن بأنهن إذا علمنا أن هذا حكم الله مع وجود الزوجات الكثيرة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير واجب عليه أن يقسم بينهن شهد الله لهن أنهن سيرضين بهذا الحكم لماذا؟ لأنه من الله وهذه فيها شهادة عظيمة ودلالة على الإيمان كما قال عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فشهد الله لهن بان هذا التشريع الذي شرعه في شأن امر خاص بهن سيرضين عنه من الايات المتعلقه بامهات المؤمنين رضي الله عنهن ما قد يتعلق بواحده منهن فقط من ذلك الآية المتعلقه بزينب رضي الله تعالى عنها قال الله عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها هذه الايه فيها من الفضيله العظيمه ما لو وقف المتامل معه كثيرا لما كان شيئا عجيبا زوجناكها من الذي زوج الله عز وجل هو الذي زوج ولهذا لم يحتج رسول الله صلى الله عليه وسلم لعقد مع زينب ولم يحتج لشهود لأن الله تبارك وتعالى هو الذي زوجه ولهذا دخل عليها صلى الله عليه وسلم بلا استئذان لم, تف... لم يفجأها الأمر إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم داخل عليها لأن تزويج الله أعظم وأجل وأكبر من كل عقد ومن كل شهود فهذه الايه العظيمه فيها مفخره كبيره جدا لزينب رضي الله تعالى عنها لان الله سبحانه وبحمده تولى تزويجها بنفسه من فوق سبع سماوات وبضمير العظمه زوجناكها الله عز وجل لا يختار لهذا الطيب المطيب صلوات الله وسلامه عليه الا الصالحة الطيبه والا فلو كان في امهات المؤمنين ما فيهن مما يزعم عيانا بالله انهن لسنا على حال من الايمان او على حال من الوضع الذي ينبغي ان يكون ان يكن عليه مع رسول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زوج الله عز وجل منهن من زوج اذ ان الله عز وجل لا يختار لرسوله صلى الله عليه وسلم الا الطيب الصالح فتزويج الله عز وجل لزينب رضي الله عنها امر لا نظير له ليس له نظير ان يكون الذي يزوج هو الله عز وجل بنص القران لان زينب رضي الله تعالى عنها وارضاها قد تزوجت زيدا زيد بن حارثه رضي الله عنه قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما طلقها زيد زوج الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم منها ولم يتزوجها كما تزوج غيرها من أمهات المؤمنين بأن يخطبها إلى وليها وأن يكون لها ما يكون للنساء إذا تم الزواج بهن بل زوجها الله عز وجل فلم يعد هناك سؤال لولي ولم يعد هناك حاجة اصلا لاستئمارها هي رضي الله عنها لأن الله تعالى حكم بحكمه العظيم أنها زوجة لرسول الله صلى, صلى الله, الله عليه وسلم. أحبتنا الكرام، لازلنا نستمع إلى محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنجري عضوية التدريس بجامعة الملك سعود بالرياض بعنوان أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضهن في القرآن. حيث وقف الشيخ في بداية محاضرته مع أهمية تدبر القرآن الكريم وعدم هجر تلاوته، ثم وقف مع سر تسمية أمهات المؤمنين بهذا الاسم. بعد ذلك وقف عدة وقفات مع آيات سورة الأحزاب التي ورد فيها ذكر أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم. وبعد أحبة الكرام يواصل الشيخ عبد الله العنجري محاضرته بوقفة مع الآيات في سورة النور. التي ورد فيها ذكر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك فيقول فضيلته من الآيات المتعلقة بأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن الآيات العظيمة في سورة النور التي ذكرها الله تبارك وتعالى عن عائشة أم المؤمنين والتي مبدأها ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم الايات هذه الايات نزلت اثر حادثه الافك وموجز حادثه الافك ان ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها فقدت عقدا وذهبت تلتمسه وكانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزو فاذن النبي عليه الصلاه والسلام بالرحيل واتى الذين يرحلون الهودج ويحملونه فحملوا ام المؤمنين يظنون انها فيه تقول رضي الله عنها وكانت وكانت النساء اذ ذاك خفافا لم يحملن اللحم فلم يشعروا بانها غير موجوده لانهم رجال اشد وحملوا هذا الهودج وجعلوه على البعير ومضى الجيش لما آتت رضي الله تعالى عنها وأرضاها وإذا بالجيش قد ذهب والنساء على حال من الستر والحياء لن تعد وتركض تبحث عن الجيش لكن ظنت أن الجيش أنهم سيفتقدونها فإذا افتقدوها رجعوا إلى الموضع الذي كان فيه الجيش فبقيت في مكانها تقول رضي الله عنها فاتى صفوان بن المعطل رضي الله عنه فلم أستفق إلا باسترجاعه يعني يقول انا لله وإنا إليه راجعون تقول فخمرت وجهي بجلبابي وكان يراني قبل الحجاب يعني عرف أنها عائشة كيف عرفها؟ لأنها كانت قبل أن يفرض الحجاب كانت النساء تسفر عن وجوههن فلما أمر الله عز وجل بالحجاب غطت وجهها كما تغطي المؤمنات وجوههن فخمرت وجهي بجلبابي تقول فوالله ما كلمني ولا كلمته أنا خراحلة وركبتها واتى بها إلى الجيش فكان عدو الله عبد الله بن أبي بن سلول وهو المراد بقوله تبارك وتعالى والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم كان رأس المنافقين وكان يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم بغضاء شديده جدا فاراد ان يمس رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه فقال اخزاه الله والله ما نجا منها ولا نجت منه نسال الله العافيه والسلامه ومكث الناس يتكلمون في هذا الامر بين من يقطع الكلام ويقول ان هذا لا ينبغي ان يتحدث فيه سبحانك هذا بهتان عظيم وهم الذين أذن الله عز وجل عليهم ومنهم من استخفهم الكلام وتحدثوا به دون بصيره وكان في ذلك درس عظيم للأمة الى قيام الساعه في امر الشائعات بان يكون المؤمن على حذر وعلى تؤده ولا يستعجل في اشاعتها استلبث الوحي شهرا كاملا لم ينزل بشأنها رضي الله عنها شيء ليعلو قدرها ويعظم أمرها في الأمة وبالفعل مكث النبي صلى الله عليه وسلم شهراً حتى أنزل الله عز وجل براءتها في هذه الآيات النبي صلى الله عليه وسلم صار يستشير في أمر أهله في امر طلاقها او امساكها وبقي المسلمون على حال من التذبذب في هذه المساله ومن الناس كما تقدم من دخل في هذا الحديث الذي لا يجوز الدخول فيهم بمجرد الشائعات ومن الناس من كان ثابتا رابط الجأش ابى ان يدخل فيه بغير بصيره استشار النبي صلى الله عليه وسلم في طلاقها فاشار عليه زيد فقال يا رسول الله اهلك او اسامه اهلك وما نعلم الا خيرا الاصل ان من عرف بالستر والعفاف لا يظن به سواه الا اذا دل دليل واضح على تغير هذا الاصل وعلي رضي الله عنه وارضاه شفقه برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لم يضيق الله عز وجل عليك والنساء سوها كثير يعني بدل أن تتردد هذا التردد وتصاب بهذا الأمر على كل الاعتبارات لو تركتها وسرحتها حتى في حال براءتها حتى لا يضيق عليك الأمر حتى أنزل الله عز وجل هذه الآيات إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم وهذه الآيات الكلام فيها يطول جدا وتستحق أن تفرد بمحاضرة كاملة لكننا نريد أن نأخذ منها ما يتعلق بأمهات المؤمنين في القرآن تحديدا في هذه الآيات يقول الله عز وجل لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم هذا الامر العظيم المتعلق بالاعراض والاتهام فيها قد يظن بانه شر فنفى الله ان يكون كذلك لماذا لان هذا الامر العظيم قد جعل الله منه احسن المخارج واكرم العواقب ورفع الله عز وجل قدر ام المؤمنين رفعه عظيمه بعد هذه الايات ثاني هذه الوجوه في هذه الآيات قول الله عز وجل مبينا للأمة إلى قيام الساعة لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وهذه قاعدة عظيمة في التروي وإحسان الظن بالمسلم حتى يثبت العكس وأعظم الناس حظا ونصيبا من هذه الآية هي عائشة لأن الآية أصلاً نزلت في سببها فيجب إكرام الظن بها وإحسان الظن بها بنص القرآن رضي الله تعالى عنها وارضاها ثالث هذه الوجوه المرتبطة بهذه الآية هذه الآية العظيمة التي لو تدبرها العاقل لعلم قدر هذه المرأة الكريمة على الله عز وجل يقول تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم قد لا يدري كثير من الذين يقرؤون الآية بمعناها لأن لولا هذه لم يتضح جوابها ولولا فضل الله عليكم ورحمته في هذه الآية لم يذكر الجواب وأن الله رؤوف الرحيم يعني لولا ذلك وتفضل الله عز وجل عليكم لهلكتم فيما افضتم فيه وعاجلتكم من الله عز وجل العقوبة بينا تعالى انه لولا فضله ورحمته عز اسمه ورأفته لولا ذلك لنزلت العقوبة لهؤلاء الذين افاضوا في شان هذه الطيبة الكريمه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها رابع هذه الوجوه الوجوه في هذه الايه موضع من اجل مواضع القران العظيم بيانا لشان امهات المؤمنين وهو موضع لا يستطيع من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا أن يقف معه موقف المذعن الذي ليس له معه أي خيار وهو قول الله عز وجل بعد أن برأ ساحة أم المؤمنين رضي الله عنها ربطها بالطيب المطيب صلى الله عليه وسلم فقال الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم هذا السياق العظيم ربط فيه طيب عائشة بطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن وصفها عياداً بالله بما سوى ذلك من الخبث عياداً بالله من قالت السوء على من قاله ان يقف مع الايه متدبرا الخبيثات ليست للطيبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين ورسول الله باجماع الامه طيب وهو اطيب طيب فزوجاته طيبات ولهذا من هذه الايه اخذ وصف امهات المؤمنين بالطيبات لان طيبهن معلوم قطعا من طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو منصوص الايه والطيبات كزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم للطيبين كرسول الله صلوات الله وسلامه عليه والطيبون كرسول الله صلى الله عليه وسلم للطيبات كامهات المؤمنين ثم قال أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم فربط الله عز وجل الأمر هذا الربط العظيم المستحكم الذي لا يملك معه أحد أن يقول كلمة واحدة في عائشه إلا أنها طيبة عليها وعلى امهات المؤمنين جميعا رضوان الله ثم إن الله شهد لها بالبراءة فقال أولئك مبرؤون مما يقولون فشهد لها بالبراءة سبحانه ولهذا سما تلك القالة التي قيلت فيها بالإفك والكذب أولئك مبرؤون مما يقولون ثم شهد لها بالمغفرة لهم مغفرة ورزق كريم والرزق الكريم عند الله تبارك وتعالى هو الجنة لأنه سبحانه وبحمده في شأن أمر الدنيا قد بين لهن سبحانه وبحمده أنهن إن اخترن الله ورسوله فسيفوتهن شيء كثير من زينة الدنيا فما الرزق الكريم؟ الرزق الكريم هو الجنة فشهد الله عز وجل لهن بهذه الشهادة العظيمة من الآيات المتعلقة بأمهات المؤمنين الآيات المتعلقة بعائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما في مبدأ سورة التحريم في قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم الى قوله تعالى إن توبا بالمثنى إن توبا المراد بهما حفصه وعائشة إن توبا الى الله فقد صغت قلوبكما وإن ظهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير ثم قال عسى ربه ان طلق كن اي بدله ازواجا خيرا من كن هذه الايات نزلت في امهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وارضاهن سبب نزولهن من اهل العلم من يقول ان سبب النزول ان النبي عليه الصلاه والسلام شرب عسلا فقالت ام المؤمنين عائشه وهذا امر يكون في الضرائر وفي النساء والزوجات عند الرجل الواحد قالت لسوده قولي له أجد فيك رائحة المغافير وكان عليه الصلاة والسلام لا يحب أن يشم منه إلا الرائحة الطيبة عليه الصلاة والسلام فأخبرها أنها أنه شرب عسلا عند حفصة فقالت جرست نحله العرفط يعني كأن النحل أكل من شجر يدعى العرفط يؤثر في العسل بهذه الرائحة ف. قرر عليه الصلاة والسلام ترك العسل وحرمه على نفسه ولهذا قال تعالى قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم فإذا حرم الإنسان على نفسه شيئا أباحه الله فالمشروع له أن يعود عن تحريمه سبب آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام وطئ جاريته في بيت حفصة فعتبت وقالت في نوبتي وعلى فراشي فحرمها صلى الله عليه وسلم اي حرم سريته على نفسه فانزل الله عز وجل هذه الايات يا ايها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحله ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم الى اخر الايات الايات فيها امر مهم, مهم للامه جدا وهو ان الزوجات اللاتي يكن عند الرجل الواحد سواء كن اثنتين او ثلاثا او اربعا يكون بينهن من امور الغيره ما لا يستغرب فان امهات هذه الامه امهات المؤمنين حصل منهن ذلك وفي هذا فائده كبيره وتسليه عظيمه للرجل الذي قد عدد أكثر من زوجه أن يعلم أن ما يقع بين الضرائر هو أمر لا يستكثر منهن لأن مثل هذا وقع ممن هو خير النساء وهن أمهات المؤمنين ومن طبع النساء هذا وفي هذا فائدة كبيرة تجعل الرجل يحسن تدبير أمر بيته ويحسن التعامل معهن والصبر عليهن وهذا كله أيها الاخوه يرجع إلى ما قلنا من أمر التدبر من أمر تدبر القرآن فإن هذا من الفوائد نعود إلى أمر أمهات المؤمنين في هذه الآية في هذه الآيات يقول الله عز وجل إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما صغت قلوبكما أي مالت قلوبكما إلى ما لا ينبغي أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المفسرين من قال إن المراد بقوله تعالى صغت قلوبكما أي صغت ومالت إلى التوبة والندم على ما وقع ولا يرتاب المؤمن في أنهن رضي الله عنهن ندمن على ما وقع ولا سيما مع قوله تعالى عسى ربه إن طلق كن أن يبدله أزواجا خيرا من كن ثاني هذه الجهات في قوله تبارك وتعالى عسى ربه ان طلق كن اي بدله ازواجا خيرا من كن في هذه الايه امرهن الله عز وجل بالتحلي باعلى درجات الاستقامه والا ابدله خيرا منهن وهل حصل هذا هل حصل ان ابدل الله رسوله زوجاته بغيرهن لا شك أن هذا لم يحصل وحيث لم يحصل تبديل ولا طلاق فقد اتصفنا بالصفات المذكورة في الآية فتكون الآية دليلاً على عظيم مقدارهن ومنزلتهن رضي الله تعالى عنهن لأن الله قال وهو الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء أسى ربه إن طلق كن يعني لن يضيق الامر على رسول الله صلى الله عليه وسلم لو طلقكن عسى ربه ان طلقكن اي بدله ازواجا خيرا منكن هذه انصافهن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وابكار يقول اهل التفسير لما لم يقع هذا دل على أنهن اتصفن رضي الله تعالى عنهن وارضاهن بهذه الصفات الجليله اتصفن بهذه الصفات الجليلة المذكورة في الآيات من الإيمان والإسلام والقنوت إلى آخرة وكما تقدم لا ريب أنهن رضي الله تعالى عنهن بادرن إلى رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتالي فالوصف يكون منطبقا عليهن فصرن أفضل نساء الأمة عليهن رضوان الله ولا عجب أن يكون كذلك لا عجب أن يكن أفضل نساء الأمة وهن أمهات المؤمنين والرابطة التي بينهن وبين المؤمنين كما تقدم ليست رابطة دنيوية وإنما هي رابطة دينية محضه النبي أولى بالمؤمنين الكلام هنا في أمر الإيمان النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم فهذه الأمومة كما تقدم هي امومه دينيه وليست امومه دنيويه لهذا قال الله عز وجل في موطن اخر ومن يقنت من كنا لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما بين عز وجل انهن بقنوتهن لله عز وجل ورسوله وعملهن الصالحات يضاعف لهن الاجر فيكون لهن من الاجر الاجر المضاعف نؤتها اجرها مرتين واضافه اخرى واعتدنا لها رزقا كريما مع قوله سبحانه وتعالى اولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم فهذه الايات العظيمه التي استعرضنا جزءا منها في شان امهات المؤمنين لا شك انها داله لمن تدبرها ووعاها على عظيم فضل امهات المؤمنين وعلى جليل قدرهن وعلى من يحتسب لوقفة بين يدي الله عز وجل يساله فيها سبحانه وتعالى عن الصغير والكبير أن يعلم أن أمر امهات المؤمنين بهذا النص الموجود في القرآن أنه جلي كالشمس وأنه لا عذر لأحد لم يعرف قدرهن فتعرض لهن عليهن رضوان الله بدعوى أنه لم يتضح له فضلهن وشرفهن فالسبب في ذلك عائد إليه هو بعدم تدبر كتاب الله والكلام في امهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن هو فرع عن الكلام في أصل هو آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عموما فإن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لهم عند المؤمنين قدر كبير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 وهو فرع عن هذا الأصل في عموم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إذ إن زوجاته قطعا كما تقدم من آله وها هنا لا بد من الكلام على أصل المسألة التي تفرع منها الكلام على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهو الكلام على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيقال إن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل الإيمان لهم من القدر والشرف والكرامه القدر الذي يستحقونه والذي امر الله عز وجل به ولهذا فان اهل الاسلام لم يتعرضوا لال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بالجميل ومن تعرض لاحد منهم بما لا ينبغي فانه من الظلمه الذين لا يحسبون على اهل الحق وانما هو جائر ظالم ظلم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وظلم غيرهم كما وقع من مقتل الشهيد الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما فإن أهل الإيمان يستعظمونه ويستنكرونه ويعلمون أنه من الظلم العظيم الذي باء به من قتله كعبيد الله بن زياد وجيشه الظالم الذي فعل ما فعل أما أهل الحق فإنهم مستنكرون مستعظمون مستشنعون لما وقع ودعوى أن مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان بتواطئ وتمالئ واتفاق من أهل الإسلام من أعظم الكذب وأجلاه واظهره فإن الأمة قد استعظمت ما وقع له رضي الله تعالى عنه وأرضاه وشهدت على قتلته بالظلم كما شهدت على من قتل أباه علي رضي الله تعالى عنه وارضاه بالظلم والفجور والعدوان والتعدي ولم يقتل آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام من أهل الحق إلا من قلنا إما أن يكونوا من ظلمة الولاة كعبيد الله بن زياد ونحوه أو أن يكونوا من الخوارج الذين خرجوا على أهل الإسلام عموما فقتلوا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقد استعظم كما قلنا اهل الاسلام هذا الامر فيما يتعلق بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد اهل الحق في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو الاعتقاد المبني على ما في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم من كونهم مطهرين مبرئين مما لا ينبغي ولا يليق ومن ضمنهم كما قلنا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا شاملا تشمل ال النبي عليه الصلاة والسلام عموما وتشمل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فهذا الأمر العظيم الذي كثيرا ما يدعى على أهل الحق بأنهم فيه متواطئون مع من ظلم الله يعلم من فوق سبع سماوات أن, أن من نسبه إلى أهل الحق كاذب وان اهل الحق يعترفون لال بيت النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل وجليل القدر ولا يترددون في مثل هذا لحظه واحده ولكنهم ينظرون النظره العامه الشامله لال بيت النبي صلى الله عليه وسلم القائمه على الانصاف وعدم التفريق بينهم فلا يوالى الازواج وتعادى القرابه او توالى القرابه ويعادى الازواج لأن الله عز وجل جعلهم جميعا بهذا المقام ومن فرق بينهم هذا التفريق فقد, فقد ظلم وجار هذا مجمل ما يقال في هذا الموضوع العظيم ولا شك أنه موضوع طويل لكن أحببنا الالمامه السريعة به ليكون في وقت محدود لا يمل والمؤمن مطلوب منه أن يتدبر آيات الله عز وجل كلها سواء فيما يتعلق بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم او غيره وسيجد في كتاب الله عز وجل الشفاء والبرهان والنور والفرقان والفصل وما يهديه الله عز وجل به نسال الله بأسمائه وصفاته ان يجعلنا ممن يقراون القران وهو حجه لهم لا عليهم ونساله تبارك وتعالى ان يكرمنا من واسع فضله بلحوق سلفنا على هديهم رضي الله تعالى عنهم من ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته وأصحابه رضي الله عن الجميع وأن يثبتنا بالقول الثابت وأن لا يزيغ قلوبنا ونسأله أن يحسن لنا العاقبة والخاتمة والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه بهذا نصل لختام محاضرتنا والتي كانت بعنوان أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن في القرآن التي يلقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز العنجري عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود بالرياض والتي اقيمت في جامع الصانع بحي السويدي غرب الرياض والتي نظمها المكتب التعاوني للدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بسلطانه حيث وقف الشيخ في بداية محاضرته مع سر تسمية أمهات المؤمنين بهذا الاسم ثم وقف عدة وقفات مع آيات سورة الأحزاب التي ورد فيها ذكر أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم كما تناول الآيات في سورة النور التي ورد فيها ذكر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك بالإضافة إلى الآيات في سورة التحريم المتعلقة بعائشة وحفصة رضوان الله عليهما وفي الختام وقف الشيخ عبد الله العنقري مع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعظم مكانتهم